حول قول الحق تعالى ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين الآيات قال المؤلف رحمه الله وقوله هنا ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين يعني بدأه خلق نوع الإنسان بخلق آدم وقوله ثم جعلناه نطفة أي بعد خلق آدم وحواء فالضمير في قوله ثم جعلناه لنوع الإنسان الذي هو النسل لدلالة المقام عليه كقولهم عندي درهم ونصفه أي نصف درهم آخر كما أوضح تعالى هذا المعنى في سورة السجدة في قوله ذلك عالم الغيب والشهادة العزيز الرحيم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 بقوله تعالى ومن آياته أن خلقكم من تراب ثم إذا أنتم بشر تنتشرون وما ذكره هنا من أطوار خلقه الإنسان أمر كل مكلف أن ينظر فيه والأمر المطلق يقتضي الوجوب إلا لدليل صارف عنه كما أوضحناه مرارا وذلك في قوله فلينظر الإنسان مما خلق خلق مما إن دافق الآية وقد أشار في آيات كثيرة إلى كمال قدرته بنقله الانسان في خلقه من طور إلى طور كما أوضحه هنا وكما في قوله تعالى ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أطوارا وبين أن انصراف خلقه عن التفكر في هذا والاعتبار به مما يستوجب التساؤل والعجب وأن من غرائب صنعه وعجائب قدرته نقله الإنسان من النطفة إلى العلقه ومن العلقه إلى المضغة إلى آخره مع أنه لم يشق بطن أمه بل هو مستتر بثلاث ظلمات وهي ظلمة البطن وظلمة الرحم وظلمة المشيمة المنطوية على الجنين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 ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة ثم ذكر الحكمة فقال لنبين لكم أي لنظهر لكم بذلك عظمتنا وكمال قدرتنا وانفرادنا بالإلهية واستحقاق العبادة وقال في سورة المؤمن هو الذي خلقكم من تراب ثم من نطفه ثم من علقه ثم من مضغه ثم يخرجكم طفلا ثم لتبلغوا اشدكم ثم لتكونوا شيوخا وقال تعالى ايحسب الانسان ان يترك سدى الم يكن نطفه من مني يمنى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 مما يعلمون وذلك الإبهام يدل على ضعفهم وعظمة خالقهم جل وعلا فسبحانه ما أعظم شأنه وما أكمل قدرته وما أظهر براهين توحيده وقد بين في آية المؤمنون هذه أنه يخلق المضغة عظاما وبين في موضع آخر أنه يركب بعض تلك العظام مع بعض تركيبا قويا ويشد بعضها مع بعض على أكمل الوجوه وأبدعها وذلك في قوله نحن خلقناهم وشددنا أسرهم الآية والأسر شد العظام بعضها مع بعض وتآسير السرج ومركب المرأة السيور التي يشد بها ومنه قول حميد بن ثور وما دخلت في الخدب حتى تنقضت تآسير أعلى قده وتحطمع وفي صحاح الجوهري أسر قتبه يأسره أسرا شده بالأسار وهو القد ومنه سمي الأسير وكانوا يشدونه بالقد فقول بعض المفسرين واللغويين أسرهم أي خلقهم فيه قصور في التفسير لأن الأسر هو الشد القوي بالأسار الذي هو القد وهو السير المقطوع من جلد البعير ونحوه الذي لم يدبغ والله جل وعلا يشد بعض العظام ببعض شدا محكما متماسكا كما يشد الشيء بالقد والشد قوي جدا وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة في قرار مكين القرار هنا مكان الاستقرار والمكين المتمكن وصف القرار به لتمكنه في نفسه بحيث لا يعرض له اختلال أو لتمكن من يحل فيه قاله أبو حيان في البحر وقال الزمخشري القرار المستقر والمراد به الرحم وصفت بالمكانة التي هي صفة المستقر فيها أو بمكانتها في نفسها لأنها مكنت بحيث هي وأحرزت وقوله تعالى في هذه الآية ثم أنشأناه خلقا آخر قال الزمخشري أي خلقا مباينا للخلق الأول مباينة ما أبعدها حيث جعله حيوانا وكان جمادا وناطقا وكان أبكم وسميعا وكان أصم وبصيرا وكان أكمه وأودع باطنه وظاهرة بل كل عضو من أعضائه وجزء من أجزائه عجائب فطرة وغرائب حكمة لا تدرك بوصف الواصف ولا بشرح الشارح انتهى منه وقال القرطبي اختلف في الخلق الآخر المذكور فقال ابن عباس والشعبي وأبو العالية والضحاك وابن زيد هو نفخ الروح فيه بعد أن كان جمادا وعن ابن عباس خروجه إلى الدنيا وقال قتاده عن فرقة نبات شعره وقال الضحاك خروج الأسنان ونبات الشعر وقال مجاهد كمال شبابه وروي عن ابن عمر والصحيح أنه عام في هذا وفي غيره من النطق والإدراك وتحصيل المعقولات إلى ان يموت انتهى منه والظاهر أن جميع أقوال أهل العلم في قوله خلقا آخر أنه صار بشرا سويا بعد أن كان نطفه ومضغه وعلقه وعظاما كما هو واضح قال المؤلف رحمه الله مسألة وقد استدل بهذه الآية الإمام أبو حنيفة رحمه الله على أن من غصب بيضة فأفرخت عنده أنه يضمن البيضة ولا يرد الفرخ لأن الفرخ خلق آخر سوى البيضة فهو غير مع غصب وإنما يرد الغاصب مع غصب وهذا الاستدلال له وجه من النظر والعلم عند الله تعالى بهذا أيها المستمع الكريم نأتي على نهاية هذا اللقاء على أن نكمل حديثنا في الحلقة القادمة إن شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته